الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا والشيخنا والحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بنجران جران أن عجل الأضحى وأخفر الفطر وذكر الناس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاءا لحديث أبي عمير بن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمومة له من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا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 وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإيمان وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه وتأخر الإمام إلى, وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه الإمام مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينه والوقار لقول علي رضي الله تعالى عنه ان من السنه ان تاتي العيد ماشيا حسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم واذا ذهب في طريق يرجع من اخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى اذا خرج الى المصلى خالف الطريق رواه البخاري ورواه مسلم عن ابي هريره وكذا الجمعه قياسا على العيد صلاه العيد كسائر الصلوات لها وقت محدد يبدا من خروج وقت النهي الذي بعد إفراق الشمس بنحو عشر دقائق وينتهي من نهاية وقت صلاة الضحى أي أبي الزوال أو أبي وقو في الشمس الشمس وقررأس أي فوقتها كصلاة الضحى نعلوم أن صلاة الضحى كما تقدم في كتاب التقليص التطوع ان وقتها واسع يعني من خروج وقت النحي الى قبيل الزوال هذا وقت صلاه الظهر فكذلك صلاه العيد الاصل انها بعد اشراق الشمس بعشر دقائق او ربع ساعه ثم يستمر الى قبيل الزوال فلو لم يعلموا الا في الضحى في الساعه مثلا التاسعه والعشره فانهم يصلونها ما لم اعتق الشمس فاذا وقفت الشمس وكالراس خرج وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشد كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس قليلا أي بعد الاشراك بعشر أو بخمس عشرة دقيقه يسن تعجيله صلاة عيد الأضحى يسن التبكير بها وسبب ذلك أن الناس بحاجة للانصرار أي ليشتغلوا بذبحث أخيهم وبتجهيزها فلأجل ذلك يبكرون بها كذلك أيضا أعمال حكمة أنه قبل في صلاة الأضحى لا يأكل شيئا بعد الصباح حتى يأكل من أضحيته فيصبح كأنه صائم يعني ممسكا عن الأكل إذا ربح أضحيته أكل منها من كبدها أو غير ذلك يسن التأخير صلاة عيد الفطر أي يؤخرها أبداً إشراك بربع ساعة أو مثل ساعه وسبب ذلك أنه يندب أن يتناول قبل الاتيان بها تمرات ألي بذلك الفطر ألي أن العيد اسمه عيد الفطر فيخطرون فيه قبل أن يصلوها فإذا أصبحوا تأخبوا ثم بعد ذلك أكل كل تمرات وطرة ثلاثه مرات أو خمسا أو سبعا أو تسعا يعني هكذا ذكر أن الشافئ رواحدها مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكتب إلى عمر بن حزم وابن أجران أن عجل الأضحى وآخر الفطر ذكر الناس وكان عمر بن حزم قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران وكتب له كتابا فيه مقادير ديات مثلا وفيه اعظم مقادير الزكوات وفيه بعض الأحكام فروى بعضه الامام مالك ولكنه مرسل وكذلك الشافعي الحكمة أن الناس بحاجة إلى أن يتأنوا ويتأخروا أولا يشرع كما يشرع في الجمعة أنهم يتنظفون ويغتسلون ويلبسون ثيابا جددا وكذلك أيضا يتناولون تمرات مناسبة ليحصل بذلك أنهم أفضلوا قبل أن يذهبوا فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزواج أي بعد خروج وكسر. الضحى اعتزوا زوال الشمس فاتوقوها في هذا اليوم وقضوها من الغد اذا اصبحوا اليوم الثاني فالاولى ايضا الا اصوموا ان يصبحوا مفترين في اليوم الثاني الذي جعلوه يوم عيدهم ف... يغتسلون بعد الصبر ويتطيبون مثلا ويلبسون الثياب النظيفة ويأكلون تأمرات ويتوجهون الى المصلة فيصلون حقا هكذا جاء هذا الحديث عن ابي عمر ابن انس من مالك عن عمومه له من الأنصار أعنام له قالوا غمنا علينا إهلال شوال يعني في المدينة فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار جاءوا بعد الظهر وشاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس عن البارحة الهلال شوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم أفطروا آخر هذا النهار فقد علمتم بأنه يوم عيد وأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد يعني اليوم الثاني الذي هو اليوم الثاني من شوال هكذا ولا يصوم له عظه ولو قضى عن عون ست شوال لانهم جعلوه عيدا لهم هكذا راه الخمسه الى الترمذي رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والامام احمد صححه اسحاق بن راهويه وصحابي الخطابي صاحب معالم السنن ولان العيد هذا تعليل يشرع له الاجتماع العام اي ان يجتمع اهل القريه اجتماعا عاما كاجتماعهم للجمعه ولان له وظائف دينيه ودنيويه وظائفها الدينية هي الصلاه والتكبير ونحو ذلك وظائفها الدنيويه هي التعهب لذلك والاغتسال والتنظف والتطيب ونحو ذلك اخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وقد فجد وقته في وقت اعداء الصلاه واكد على صلاه الاستسقاء اعتكونوا عظمي هذا الظحى ولم ينكر أنهم صلوا الإيد ولا صلوا الاستسقاء في آخر النهار ولا أنهم صلوا ذلك في الليل فآخر النهار عادة ينشغلون بأشغالهم ولا يتسعوا ذلك الوقت لفعل هذه الصلاة يسن للمأموم أن يبكر المأمومون يبكرون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها يتقدمون يذهبون إلى صلاة إلى مصلاهم ينشغلون بالتكبير في ليلة العيد كما يأتي إن شاء الله يبدعون بالتكبير فيذهبون مبكرين المحموم يبكر حتى يحصل له القرب من الإمام أن يكون داليا من الإمام ويحصل له انتظار الصلاة يعني ما دام ينتظر الصلاه فانه يصلاه والملائكه تستغفر له ويكثر بذلك اجره وثوابه لو اتى بعدما خرج وقت النهي لقد تقدم انه لا يصلي ايمانك إلى ذلك لكن في هذه العزمنة كان يصلون في الجوامع الكبيرة كأذي الجامع مثلا وإذا دخلوه بغير وقت أهلي فإنه يشرع لهم تحية المسجد يتأخر الإمام لا يخرج الا قرب وقت الدعاء الصلاه اذا جاء أبا بدا بالصلاه ساعه ما يأتي يتاخر الى ان يتيحيهم وقت تقدمه صلاته. هكذا يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى, الأضحى الى المصلى المكان الذي كان بارزا في الوقيع معدلا لان يصلوا فيه اول شيء يبدا به الصلاه لا يتنفل ولا يبدا بالخطبه بل يبدا بصلاه الركاتين التي هي صلاه العيد يخرج ماشيا الاولى إذا كان المصلى قريبا الامام والمأمومون يخرجون مشاخ ليحصل, ليحصل لهم اجر الخطوات لأنهم يخطون خطوات كل خطوه يا اجر كخطواتك الى المسجد لصلاة الجماعة ولصلاة الجمعة يخرج ما يكون عليه السكينة والوقار يخرج بتعدى وبسكينة ينظر إلى ما أمامه ما خرج له يدعو بما تيسر من الأدعية يكقوله اللهم اجعل في سمع نورا وفي قلبي نورا إلى اخره وكقوله اللهم اكني مع من يوم لم به وكقوله بسم الله ايه امنت بالله اتوكلت على الله الا حلوالا قوة الا بالله اللهم اني اسألك السائلين كما تقدم خروجي إلى الجماعه يقول علي رضي الله عنه ان من السنه ان تأتي العيد مع شيئا هكذا حسنه الترمذي فقال العمل على هذا عند اهل العلم وكان في ذلك الوقت المسجد قريب يمكن انه يبعد نصف كيلو او في بعض البلاد يبعد كيلو يعني مصلاهم الذي يكون في الصخرة فلأجل ذلك إلى مشقة عليهم أن يخرجوا على المشاة على أرجلهم ولما اتسعت البلاد عليه رضي الله عنه استوطن الكوفة في خلافته وكان يخرج ماشيا إلى صلاة العيد والاستسقاء ولكن أرأى أن هناك عجزت متبارس يشق عليه الخروج إلى ذلك المصلى. فأباه لهم أن يصلوا في مسجد الجامع الذي وسط البلد لاجل أجل المشاكة. وليس كلهم يجد معي يركبه من بعيد أو حمار من نحوه وليس كلهم يستطيع أن يمشي على قدميه ثلاث كيلو أو أربع كيلو ونحو ذلك وهكذا ايضا في هذه البلاد حيث تباعدت المصليات واتسعت البلاد كان قبل ستين سنه الرياض فيها مسجد واحد المصلى الاي الذي قرب مكر كليه الشريعه قرب البلديه في شارع البصحه واحدا يجمع البلد كله وبعدما توسعت تعددت المصليات فجعل في البديعه مصلى وجعل في اعتيده ويجعل في الملعز مصلى وهكذا والآن يمكن أنها تعددت نحو أكثر من عشرين مصلى وثلاثين في نفس هذه المدينة وكذلك أيضا الكرة والأمصار الأخرى كان يجمعه مصلى واحد وبعدما تلسعت البلاد وتباعدت البيوت رخص لهم أن يعددوا ذكر أنه إذا خرج من طريق راجع من أخرى راجع بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلة خالف الطريق المراد به مصل ليدي مصل للاستكانخ خالف الطريق يعني رجع من طريق غير الذي ذهب منه هكذا عند البخاري كذلك عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اهل الجمعه يخرج من طريق كانوا من اخرى مقياسا على العيد اختلف ما الحكمه لماذا يخالف الطريق يقال بعضهم لاجل ان يتفقد الاحوال يخرج مع هذا الطريق ويتفقد احوال اهله ويرجع مع طريقا اخر ويتفقد احوال اهله القول الثاني تكثير اماكن العباده اذ يتشهد له هذه الطريق وهذه الطريق القول الثالث ان يتصدق على المساكن هنا وهنا اذا كان يقدر يمر ببعض المساكن والعدو الحاجه في هذا الطريق ويمروا بالمساكن الآخرين ويجد منهم مستحقون للصدقة الكون الرابع ليغيظ المنافقين وأهل المعاصي ونحوهم يغيظهم إذا خرجوا إذا رأوا ناس كثير خرجوا من هذا الطريق واخرون خرجوا من هذا الطريق واخرون خرجوا من هذا الطريق ثم جاء الرجوع أيضا ورجع أخلكم كثير من هنا وآخرون من هنا وآخرون من هنا فأهل المعاصي وآهل النفاق ينحوهم يستاؤون عندما يرون كثرة المسلمين وكثرة المصلين وكثرة المتعبدين ويعلمون أنهم من المفردين بهذه المخالفات ينحوها وبكل حال السنه السنة ظاهرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من أخرى ويمكن أن يكون قصد من غاصد ويمكن أن يكون ذلك أسهل له في هذه الازمنه تعددت المسليات وقد لا يتيسر له أن يخالف الطريق ان تحسر في انه او لا كذلك ايضا بالنسبة الى الجمعة اذا كانت المساجد المسيطة الجمعة انه له طريقان او لا ان يذهب من طريق يرجع من طريق سواء ذهب ماشيا او راتبا تحسر في هذه المراكب الجديد أنواصلت السيارات إذا المشقة عليه إذا رجع من طريق طويل حتى يحصل له هذا الانتهال. قال رحمه الله وصلاة العيد ركعتان لقول عمر لقول عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الفطر والأضح ركعتان ركعتان. سمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وقد خاب من افترى رواه الإمام أحمد يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة نص عليه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوع التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه نحوه رواه أحمد وابن ماجه واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله قاله في الكأس يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يده مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد وعن زيد كذلك طواهما الأثرم وفي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد رحمه الله فأرى أن يدخل فيه هذا كله ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سألت ابن سألت سألت مسعود رضي الله تعالى عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني, ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ثم يستعيد لأن الاستعادة للقراءة فتكون في أولها ثم يقرأ جهرا بغير خلاف قاله الموفق لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدار قطني الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية, والغاشية في الثانية لقول ثمرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد والابن ما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مثله وروي عن عمر عن عمر وانس رضي الله تعالى عنهما هذه التي هي صلاة العين أعياد المسلمين بأن فيها عبادات بخلق أعياد الكفار وأعياد العصات فإنها أعياد لاهو وساهو ولعب ومرح ومعاصي ونحو هذا فتفتح تستفتح صباح عيد المسلمين بهذه الصلاة يصلي ركعتين هكذا اعروي عن عمر رضي الله عنه قال صلاة عيد الأظهر كتا وصلاة عيد الأظهر كتا تماما غير القصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى هكذا رواه امام احمد واتفق على ذلك العلم انه يصلي ركعتين ولكنها تتميز من المزاله هي التكبيرات وتسمى التكبيرات الزوائد فيكبرها الركعه الاولى بعد التحريمه وقبل التعول ستا السابعه تكبيره الإحرام فيكبر سابعا بالتحريمه وفي الثانيه يكم دروكم للقراءة خمسا هكذا نص عليه عند جاء بذلك هذه النعاس رضي الله عنها مرفوعة التكبير في الوتر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات يعني بالتحريمه وبالثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركون يعني ان تكفره الركوع بعد القراءه فانما ينتهي من القراءه يركع ويكبر الركوع ويكبر السجدات هكذا رواه ابو داود كذلك عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان اخر ذلك عمرو بن شعيب عمر بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد بن ماجه اعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حالة القيام يكمل وهو قائم فخصي وصارت السابعه السابعة بتكبيرة القيام لأنها قبل القيام اذا انتهى من سجدته الاخيره انها بقائمه فتكبيره للقيام لا تحسب من تكبيره الركعه الثانيه بل يكبرها قبل ان يشتتم قائمة فلم يسد بها هكذا ذكر العلماء فيكبر هذه التكبيرات ست في الاولى السابعه التحديد وخمس في الثانيه السادسه تكبيره القيم انه يرفع يديهم على تكبيره هكذا هكذا بث ذلك أنه من رضي الله عنه يرفع يديه معالك لتكبيره في تكبيرات الجنازة اي تكبيرات العيدين التكبيرات الزوائد هكذا ركذا أروي عن زيد بن ثابت هكذا رواهما أهل أترم تلميذ الإمام يحمد كذلك ايضا جاء ذلك بهذه النواعي لابن حجر ان أن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيس يقول احمد ار ان يدخل في كله احد ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير فيقول الله اكبر ثم يقول الله أكبر هكذا يبدأ بالرفع حالة ابتدائه بالتكبير ثم يكبر يديه إذن يبدأ بالتكبيرة الأخرى بدأ برفع اليدين وهكذا إلى أن تتم هذه التكبيرات السنة أن يذكر الله بينهما بين كل تكبيرتين إذا كروا أنه يقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلة وصلى الله على محمد النبي وآلِه والسلم تسليماً كثيراً الأئمة في هذه الأزمنة قد يسرعون لا يتمكن من خلفهم من أن يأتي بذلك كله الأولى بهم عدم الإسراء حتى يأتوا بذلك إذا قال الإمام الله أكبر اخوان كبيرا الحمد لله هيك يا الله وكثر تو اصيلا صلى الله على محمد النبي الى انت كذلك اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر كبيره والحمد لله هيك يا الله وكثر تو اصيلا الله على محمد النبي تسليما كثيرا أجل أبي إعاد الحديث قال عقبة بن عامر عسالة بن مسعود ما يقول بعد تكبيرات أو بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا حمد وثناء إذا قال الله أكبر كبيرا فهذا ثنى إذا قال الحمد لله كثيرا هذا ثناء إذا قال سبحان الله وكرة أصيلة هذا ثناء إذا قال صلى الله على محمد إلى آخر هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يتسع الوقت فلك أن تقتصر على بعضه ولو اقتصرت على سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله اكبر أجزأ ذلك لأن هذا ذكر وليس أن الصلاة سكوت بدون ذكر بل كل سكوت من الصلاة في ذكر إلا إذا كان إنصاة لقراءة الإمام أكذا ذكر بعد ذلك أنه يستعيد أكذا الاستعادة والصلاة بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الاتعادة لاجل القراءة فذا كنكم الى القراء قال لك الله تعال واذا قرات القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم ابدلت زيادتي اخا نهرًا ولو كانت سفره نهريه كما يجرى الجمعة يقالوا الحكمة أن صلاة العيد والجمعة يحضرها جموع يحضرها جمع كبير فياجه رب حتى يسمعهم لأن بحاجه إلى تعلم غير أكثرهم بهادث إلى سماع القرآن والفاتحة أنا في ذلك. افعل ذلك اشرح اني اقرا اجا اخرا ابي هذه ثاني الركعتين هكذا يقولنا رب الله انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجرى بالقراءه افرد يديه للاستسقاء اخذ ركعتين يقرأ أولا الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بالسورتين أسبح اسم ربك الآلاف الأولى وثورة الغاشية في الركات الثانية أكا الجمعة أكا يقول سامرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرع في العيدين سبح اسم ربك الاعلى وأن أتاك هديث الغاشية رأى إمام وابن وابن ماجهان بن عباس وعن نعمان بشير مثله وكذلك روي أن مروا الناس أنه يقرأ بهم ويقرأ بهم أيضا في الجمعة وذكروا أيضا نكلوا أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورتين طويلتين من المفصل في صلاة العيد فيقرأ في الأولى بسورة قاه والقرآن المجيد وفي التالية بسورة اقتربت الساعة هكذا إذبت به أهاديث وذلك لأنه يكرهون المداومه على سبه الغاشيه أبي يكره غيرها أحيانا أبي يكره ويأتي عن سورة سورة القاف وسورة اقتربت أذكر ايضا أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد كرأ بسبح الغاشية فيهما صلى بهم العيد في الصباح ثم صلى بهم الجمعة في العشق أي فياقت الظهر بعد الزوال وكرأ بالسورتين وكرأ بالسورتين وقد ذكرنا أن الحتمة فيهما اشتمالهما على التذكير فذكر النفعات الذكرى فذكر انما انت مذكر واما السوره القادمه فهي مشتمله ايضا على التذكير في اخرها فذكر بالقران من يخاف وعيد وفيها ايضا ذكر الوعد والوعيد وفيها ذكر البعث في قوله تعالى وجاءت كل نفس مع سائقنا الشهيد وفيها ذكر العذاب يوم نقول رجالنا مال ثلاثي ذكر الجنة وزوابها وزلت الجنة للمتقين غير بعيد كذلك عيضة في سورته اقتربت فيها قوله تكرر قوله تعالى فيها الممدكر ولكل يسرى القرآن فيها الممدكر يعني متذكر وفيها أي أي ايضا ذكر النار وهم يصحبون بها عندكم السكر على وجوه عندكم السكر فيها اذا ذكر الجنه ان المتقين في جنات ونهر فيندم ان يقرا هذه احيانا إلا يستمر على قراءة سبه الراشيه ولا يقول انها طويله كما يعتذر بعض الائمه اذا كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ياتي بها ولا يبالي من استطالها ها هنا مسألة وهي اذا اجتمع العيد والجمعة جاء حديث انه اذا اجتمع العيد والجمعه في اليوم أنهم يقولوا أتخذكم صلاة العيد أولا تصلوا جمعة وقد اختلف العلماء في ذلك فعند الإمام مالك وابي حنيفة أنها لا تسقط الجمعة أولا يصلون الجمعة ولو صلوا العيد وقالوا لان الجمعه فارض اليوم ولانها فريضه ولانها تصلى بطوال السنه والعيد انما هو بالسنه مره مرتين وايضا فان العيد قد لا يحضرها الاكثرون وايضا فان الاكثرون على انه السنة أو يفرض كفاية فلا يقوم مقام الجمعة التي يفرض عين هكذا أعلّل الإمام مالك أبو حنيفة اما الإمام الشافعي فيرى أنها تسقط عن البعيد ولعل هذا هو الأقرب وذلك تخفيفا للمشقة وذلك لأنهم في ذلك الوقت يأتون من مكان بعيد لصلاة العيد فيأتون من أقصى المدينة ربما أنهم يمشون قبل صلاة الفجر ويصلون الفجر في الطريق فيستغرق الطريق ساعتين على أرجلهم أو على حمر أو أكثر من ساعتين وإذا صلوا العيد اضطروا إلى أنهم يرجعون إلى أهلهم إلى السلام مثلاً وللأكل ينهو ذلك ويستغرقوا الطريق أيضاً ساعتين أرجوعاً وإذا كلفوا أن يأتوا لصلاة الجمعة يكلب أم المجيع لصلاة العيد أيضا ساعتين وكلب أم الرجوع أيضا ساعتين فيكونوا في, في ذلك اليوم يمشون أبيع ذلك النهار ثمان ساعات ولا شك أن آدى به مشقة فلأجل ذلك رخص لهم ان يصلوها ظهرا في أماكنهم ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقريبين الجمعه لذلك قال وانا مجمعون اي اننا نصلي الجمعه ولا تسقط عنا فكأنه أسقطها عن البعيدين رحمة بهم وأما الكريبون أبا لم يسقطها عنهم أبا صلى بهم وصلوا معه وهو عدد كبير الذين حول المسجد أما الإمام رحمة فإنه طريقة رحمه الله الأمل بالحديث والاخذ بظاهرها لما جاءت حديث أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للذين صلوا العيد وقال لهم إنكم أصبتم خيرا أكد أصبتم خيرا فلا يتكلفون بصلاة الجمعة فأخذ بظاهرها وقال لا تسقطوا عن الإمام الجمعة وأن غيره من المصلين فإنهم يجوز أن يصلوها ظهرا ويجوز إذا لم يجدوا مشقة أن يصلوها جمعة وكذا عملا بالحديث ولكن الاقرب هو قول الشافعي انها تسقط عن البعيدين الذين يتكلفون لقد ادركناهم قبل ستين أو سبعين سنه في القرى لا يوجد الا مسجد يجمع فيه أو تصل به صلاه العيد في البلد اما اهل البيوت النائيه والبساتين والقرى الصغيره فلا يصلى عندهم فياتون يذكرون انهم يصلون صلاه الفجر في الطريق ياتي احدهم يركب حمار منه او ياتي راجلا ويسرعون ولا يصلون إلى المسجد إلا بعد ساعتين أو أكثر ويضطرون عظا إلى أن يرجعوا الى أهلهم فإذا اجتمعتوا وجدت هذه المشقة فإن المشقة يتعجب التنسي ويكون ذلك أكرم إلى أنهم يرخص لهم يرخص لهم ابي ان يصلوا في أماكنهم صلاه الظهر اما اذا كانوا قريبا يعني بينهم وبين المسجد المسجد الجمعه مثلا عشر دقائق او ربع ساعه او نصف ساعه ولو على السياره فنرى انها لا تسقط عنه هذا هو الذي أن اختاره كتبنا في ذلك رسالة قد طبعت في مجله البحوث الاسلاميه وكتب في ذلك غيرنا وهذا يوضح ان صلاه الجمعه لا تسقط عن الذي لا مشقت عليه هذا هو المختار قال رحمه الله فإذا سلم خطب خطبتين بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلون العيد قبل الخطبة متفق عليه وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم قام متوكئا على بلال رضي الله تعالى عنه فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم الى اخره رواه مسلم وعن الحسن وابن سيرين رحمهما الله انهما كره الكلام يوم العيد والامام يخطب لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانيه بسبع لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانيه سبع تكبيرات ويكثر التكبير بين أطراف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أطراف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه وين صلى العيد كنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل بتركه قاله في المغني لا قال في المغني لا أعلم فيه خلافاً والخطبتين سنة لما تقدم وسن لمن, وسن لمن فاتته قضاؤها لمن فاتته قضاءها ولو بعد الزوال لما روي روى عن انس رضي الله تعالى عنه انه اذا لم يشهدها مع الامام بالبصره جمع اهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي ثم قام عبد الله بن ابي عتبه مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما لا بد من الخطرة في يوم العيد تكون الخطرة أو الخطرتان بعد الصلاة يبدأ بالصلاة على الصلاة التي تقدمت هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما أكان أبو بكر أكان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيداء الي قبل الخطبه اي بركتي الايدي يقدمونها قبل الخطبه ثم يخطبون بعد ذلك واول من اقدم الخطبه مروان ابن الحكم لما كان أميراً على المدينة بخلافة معاوية يذكر أنه رأى أن الناس إذا صلوا أنصره ولم يجلسوا لسماع الخطبة وقالوا إن خطبته ليس بها تعليم وذلك لأنه ليس من الصحابة ولأنه ليس متضل عنه العلم فلا يأتي في خطرته بأشياء مفيدة فينصرفون ويتركون خطرة فلما رأى ذلك احتال وصار يخطب قبل الصلاة حتى يمسكهم الانتظار الصلاة ولما أن جاء مرة ليخطب كان إليه بعض الصحابة أو بعض العلماء فقال له الصلاة قبل الخطبة فقال لقد ترك ما هنالك عكد تعمد تاخير الصلاة اعلم ما أبو سعيد هذا الرجل. قال أما هذا فقد قسم عليه، وذلك لأنه تجرأ على هذا الأمير أمياء الجرأة، ورد الأمير مروان عليه هذا الرد. أقتلك ما هنالك؟ استجد أبو سعيد رضي الله عنه. بهديث من رأى منكم منكر فليغجروا بيده إلى آخره وفي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه حتى عثمان يقدمنا الصلاة يجعلون الخبرتين بعد الصلاة واتدعونا بصلاة الكسوف كما ياتي إن شاء الله يبدأون بصلاة ركعتين. ثم بعد ذلك بالفطرتين إشارة إلى أن فطلا أو الخطتين أنهما ليسا جيبيتين، أي أنهما تأليم وإدعوات من نحو ذلك. أما هذا يقول أحكامهما. اعتقوا فأتعي الجمعة في حديث جابر ثم كانوا متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحس على طاعته وعظ الناس وذكرهم إلى آخر إذا رواه مسلم وعن حسن ابن البصري وابن سينين أنه ما كره الكلام يوم العيد والامام يخطو يعني أن الناس ينصتون لسماع الخطوتين وإن جاز لهم العنصرات أن ينصتون لسماعها وذلك لأن أبيها تعليم فهو أبيها حمد الله والثناء عليه وكذلك أيضا أبيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأشهادتان أبيها الوصية بتقوى الله بأكراعة آيات تشتمل خطه عيد الفطر على افضل ذلك اليوم الذي هو يوم عيد الفطر وعلى الأعمال فيه أي أنه يوم شكر ويوم ذكر ويوم عبادة كذلك ايضا يتعرض لذلك لزكاه الفطر ويذكر لهم شيئا من احكامها كذلك ايضا يحثهم على مواصله الاعمال وعدم الانقطاع لأن في من الناس يتعبدون في رمضان وينقطعون بعد رمضان عن العبادات كذلك ايضا يحثهم على الشكر على شكر الله تعالى على أن يسترع لهم إتمام هذه الإبادة وأن يجعل هذا الإيد يوم طرب ويوم مرح وغناء وله نساه أبل يجعله يوم شكر ونحو ذلك أما في خطة إيد الأرخى في أذكر لهم الأرخى يفصل الآن شيئا من أحكامها يتوسع ذلك بحسب الحال الله أكبر الله أكبر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 حي على الصلاه حي على الصلاه حي على السلام حي على السلام حي على السلام انه أنه ان يستفتح الخطبه الاولى ا بتسع تكبيرات و الخطبه الثانيه ا بسبع تكبيرات سرده يبدا فيقول في الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى يتمها تسع أي ثم يبدأ الحمد لله وهكذا الثانيه إذا قام ابتدها بتكبيرات سردة رأى سعيد ابن منصور عن الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عثبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وبالتالي سبع تكبيرات هكذا اعتمدوا على هذا الاثر وعبيد الله احد الفقهاء السبعه الذين هم فقهاء المدينه اجلاء فقهاء المدينه سبعه فقهاء نظمهم بعض العلماء بقوله الا ان من لا يقتدي بائمه فقسمته ضيزا عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروه قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه فبدأهم لعبيد الله هذا فهو من الفقهاء ولا يقول إلا أما عليه دليل إلا يتأم بان يأتي ببدعة ولكن مع ذلك الكثير من العلماء كالإمام ابن تيمية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد هذا هو المعتاد خطب الجمعات وخطب المناسبات وما اشبهها فلذلك كرهوا أن يبدأ ابي غير الحمد فاذا صعد المنبر بدا ابي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حيثما بدا بالتكبير ومناسبة التكبير أنه قد وراد الأمر بحي في قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم كما يأتي في الوصول بعده قالوا يكسر التكبير بين أضعاء في الخطبة. يعني بين جملها إذا انتهى من المقدمة أكبر يأتي بالتكبير الذي يأتي يقول يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم إذا أتى بجملة أخرى الوصية بتقول والله أما أكبر ذلك اكرر هذا التكبير وهكذا في الخطبه الأولى اربع مرات خمس مرات وكذلك في الخطبة الثانية يأتي بهذا التكبير في أضعاء في الخطبة يقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاء في يكثر التكبير في خطبة العيدين وهكذا رواه ابن هذه صفة صلاة العيد هي صفة القطلة ثم يقول وإن صلى العيد كالنافله صح يعني إن صلىها ركعتين كركعتين من النافله النافلة لم يكبر بها صح التكبرات الزوائد السنه التي ابن كل ركعه ان التي بينها ايضا سنه ان لو ترك ذلك ام دن اوسعهم ولا الصلاه هكذا قال صاحب المغني لا اعلم في اي خلاف ان تصب تعني ايضا سنه اني ان ولكن اسمع لنا الحسن وكذلك ابن سيرين يهدثون على الأنصات لخطبة الجمعة وخطبة العيد كخطبة الجمعة يهسنوا أهل من فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال يعني إذا قدر مثلا أنه فاتته ولم يعلم إلا بعد الزوال فانه يصليها وحده او يصليها مع اهله وهكذا إذا جاءوا او ام قد صلوا ان يصلوا ركعتين جماعه او فرادة روي عن أن انس رضي الله عنه انه كان بآخر اخر قد تقول فاذا لم يشهد مع الامام البصره جمع اهله ومواليه ومن ذلك ثم قام عز الله بن عتبه مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما عنك صلاتها هكذا صلاته وخطبه العيد يسمعنا عن أنس أنه كان يصلي بهم مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهم يعني على صفتهم قال رحمه الله فصل في التكبير في أيام العيدين يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة بقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر حتى سمع أهل الطريق وقال الإمام أحمد رحمه الله كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في الأيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى قاله في المغني ورود دار قدني ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى ياتي المصلى ثم يكبر حتى ياتي الامام وفي كل عشر ذي الحجه ولو لم ير بهيمه الانعام قال البخاري رحمه الله كان ابن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابو هريره رضي الله تعالى عنه يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران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 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق فواه الدار قطني بمعناه قل لي لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاته للفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال بالاجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين الا المحرم فيكبر من صلاه ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق نص عليه لان التلبيه تنقطع برمي جمره العقبه والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعه قل لأحمد قال سفيان لا يكبر الناس أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن وقال البخاري رحمه الله كان, الناس يكب كان النساء يكبرن خلف, خلف, عثمان خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ من قول الأكثر قاله في المغني ذكروا التكبير المطلق والمقيد في صلاتي العيدين لانه اليق اليق به هذا الموضع ويمكن ان يذكر مثلا في الصيام الصيام التطوع عندما يذكرون في أيام العشر ذي للحجة ولكن أولى الأماكن به صلاة العيدين التكبير مطلق ومقيد المطلق هو الذي يكبر بكل حال وفي كل وقت فليلة عيد الفطر يبدأ هذا التكبير من حين يرون هلال شوال الليلة العيد يكبرون تكبيرا في كل الأوقات لا يقيد باجمل الصلوات يجهرون به في ليله العيد عيد الفطر الى الفراغ من خطبه عيد الفطر هكذا كذلك هكذا ايضا دليله هذه الايه في سوره البقره بعدما ذكر الله الصيام قال ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون امرنا بان نكمل العده اي عده ايام الصيام فإذا اكملت فإنهم يكبرون وذلك شكرا لله تعالى وتعظيما له على أن وفق لإكمال هذه العبادة وتعظيما له وإجلالا على أن أعاد عباده حتى أتم هذه العبادة التي هي الصيام والقيام والقراءه وما اشبه ذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق يعني يجهروا بالتكبير ابي بيته حتى يسمعوا المشاة الذين يمشون في الطرق الدليل أنه, أنه كانوا يجهرون به سواء في الطرق أو في البيوت أو في المساجد أو في المجالس سواء كانوا يمشون أو إجلوسا أو قياما أو ركبانا يندب الإستار من هذا التخبير امتثالا لهذا الأمر ولتكبر الله ذهب داود الداود الظاهري إلى أنه واجب قال للأمر به وحدى الامتثال أن يكبر ولو مرة في العلة عيد الفطر لظاهر الآية ولكن الآية ليس سبيع الأمر ما قال كبروا أخبر ولتكملوا العدة يعني أنكم تكملون عدته. هذا الشهر شهر رمضان لكم تكبرون الله فالآية بها خبر أي ليس بها أمر أخبر الله عن انه يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي يريدوا لتكملوا العدة ولتكبروا ولتكمل... أي يريدوا لتكبروا إرادته تعالى هكذا قال في المغني أرد لكمني عن ابن عمر رضي الله عنهما أكان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأرحى غدا يعني تواجهه إلى المصلة يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلة ثم يكبر حتى يأتي الإمام ولا شك أيضا أنهم يقتدون به الجلس الذين ينتظرون الإمام أقد يكونون ألفا أو ألوها ينتظرون الإمام إذا سمعوا هذا يكبر فإنهم يكبرون ولكن كل يكبر لنفسه إذا يكبرون تكبيرا جماعيا بل يكبر كل منهم لنفسه فقد ذكر العلماء بعض المشاعر ان التكبير الجماعي ليس بمشروع بل هو من البدع وكذلك الذكر الجماعي ونحو ذلك فالتكبير السني ان كلن يكبروا لنفسه ثم بعدما ذكروا هذا التكبير المطلق في ليلتي العيد. ذكروا ايضا انه في عشر ذي الحجه من حين يراه هلال ذي الحجه يبداون بالتكبير الى ان يصلوا صلاه العيد تكبيرا المطلق في عشرة الأيام عشر ليالي إلى صباح العيد هذا كل وقت للتكبير المطلق الذي ليس مقيدا بوقت من الأوقات ذهب الشافعيه إلى أنه لا يكبر إلا إذا رأى بهمة الأنعام اخذوا ذلك من الايه الكريمه في سوره الحج قول الله تعالى لما ذكر بعض الحج وبعض صفاته قال تعالى لان أطهر, اطهر بيتي للطائفين والقائمين والرقشع السجود أهدوا من الناس بالهجية وكرجال ما على كل ضامر يأتي من كل فجر أمير ليشهدوا من ابي علامة يذكر اسم الله ويدكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فأكلوا من وأطعموا البائس الفقير يذكر اسم الله, اسم الله. فقالوا يذكر اسم الله على ما رزقهم فكان الشافعيه اذا راوا الابل أو البقر أو الغنم التي قد أهل الله اجددوا التكبير اخذا من ظاهر هذه الايه ولكن الله تعالى قالوا يذكر اسم الله في ايام المعلومات الايام المعلومات هي عشر سنه اي ان الايام التي بها اكثر شعائر الحج فيذكر الله بها مطلقه ويشكروه على ما به عليهم ومن جمله نعمه عليهم انه سخر لهم هذه البهائم ان ياكلون منها وينتبعون بها فيذكرون الله على هذه النعمه ولو لم يشاهدوا ازع البهائم ولو لم يروا بهيمه الانعام نقل البخاري رحمه الله قال كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهم يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ليس لهم غرض في دخول السوق إلا مجرد التكبير يعني أنهما يكبران حتى يذكران الناس الناس بهذه هذه التي في قفلة أنت إذا دخلت الأسواق قلع أنت أسمع مكبرا فكثير من الناس إذا سمعوا مكبرا استغربوا نظر إلى ذلك الذي يكمل كأنه جاء بمنكر فلعجل ذلك كثيرا يخجلون يقول لا ارفع صاتي بالتكبير والناس يسمعون لأنهم ألي يستنكرون أليس الله تعالى قد امر بذكره أليس التكبير من ذكر الله فلماذا يخجل المسلم من ذكر الله الذي أمر به امرا مطلقا واذكرين الله كثيرا الذاكرات اذكروا الله ذكرا كثيرا ألا بذكر الله يتطعن القلوب فاذكروني أذكركم فلا يحتشم أحد ولا يستحي من نظر الناس إليه أبل يكبر ولو استغرب الناس تكبيره ويرفع صوته الله هو الذي ينبه الغافلين ويخبرهم ما يعلمون ان هذه سنه من السنن وان تطبيق وان لامر الله امر الله تعالى في سوره البقره وكذلك امره ايضا في سوره الحج اي قوله تعالى لين على الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المرسلين فامر بتكبير الله في هذه الايام على الذبح وكذلك ايضا على الاكل وكذلك على اكمال العده وهكذا فالأمر جاء ولتكبر الله فإذا الذي يمتثل ذلك يرفع صوته حتى ينبه الناس عن الغفلة رؤية في حديث إذا أكبر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارزين يعني أثر الناس غافلون أبياد الأوقات في أبي أسواقهم وفي حربهم وفي تجاراتهم وفي مصانعهم وفي مجالسهم فإذا دخلت السوكا ونحوه اقتدامه لأبي رئيس وابن عمر رضي الله عنهما ورفعت الصوت أبياد التكبير انتبهوا لذلك و. عرفوا أن هذا سنة يفتبروا أو عرفوا أن التكبير مشروع وهم يعرفون وقد يسمعون في وكذلك يسمعون في القرآن ويسمعون في العلوم ولكن تأترهم الغفلة والانشغال هذا هو حكم التكبير المطلق اما التكفير المقيد فلعلنا ان نكمله ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم